الإفلام راب كتاب أحكام آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْهِ يَمْتَعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقروها ومستودعها كل في كتاب مبين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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا تحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن ألقناه نعما بعد ضرّاء مسّه لا يقول نذهب سيأت عنّي إنه لخرّف فخور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 لَمْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّئُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا طلعوا فِيهَا وَحَاقَ بِطَائِرِهِمْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ أَمَّنْ قَبْلَهُ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعماء والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ بِنَا سُوءًا وَمَا نَرَى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظُلْمٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من اللّبِي وأهتاني رحمة من عيده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها لها كارهون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 ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون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 حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من ثبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرثاها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوس على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَىٰ هَانُوثُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا هَانُوثُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعُودُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا ليس لِي سَلِكَ بِهِ عِلْمٌ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاترين قيل يا نوح اهدط بسلام منا ودركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم عذاب أليم تلك من أبائ الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنساكم من الأرض واتعمركم فيها فاتغفروه ثم توبوا إليه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 فَيَأْقَوْمُ مِنْ هَذِهِ النَّاقَةِ الله لَكُمْ آيَةً فَسَدُّرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ الله وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوء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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ سِيئَةً قَالُوا لَا تَخَفْ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 هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله ودركاته عليكم أهل البيت إن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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قومه يفرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 فِيلَهَا وَأَمْطَرَ مَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ فَإِلَىٰ مَذْيَنَ أَخَاهُمْ سعيبا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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالكسط ولا تبختوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَنتَ الحليمُ الرَّشيدُ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 ويا قوم لا يجرمنكم شخاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيدا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 وَيَقومُ عَمَلُهُمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وَأَتَبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِثْرِ الْفَدُلَ الْمَرْفُودَ ذَلِكَ مِنْ آبَاءِ الْقُرآنَ قُصُوهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَحَصِيدٌ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنس عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تثبيبا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 من الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت الثماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الجنة خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سَبَقَتْ من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوسينهم ربك أعمالهم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 فارُونَ ولا تركنوا الى الذين ظلموا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء اثم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 وجاءك في هذه الحق وموعبة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه